بوك تو شدسات چتر أربعة وستون أربعة وستون النفي واحد, النفي واحد النفي واحد نرزميم تمو صلو. لا أفهم الكلمة لا أفهم الكلمة. نرزم إم تافياك. لا أفهم الجملة. لا أفهم الجملة. نرزم <تصفيق> إم لا أفهم المعنى. لا أفهم المعنى. أختي. المعلم. المعلم. رزمي تأوتشيتالي. هل أنت تفهم المعلم؟ هل أنت تفهم المعلم؟ أنا رزمي ممدبرة. نعم، أفهمه جيداً. نعم، أفهمه جيداً. أشيتالكا. المعلمة. المعلمة. Rozumíte učitelce? Ano, rozumím ji dobře. Naam afhamuha žejidan. Naam afhamuha nás Lidai. Rozumíte těm Hel, anti nás? Hel, nás? Ne, nerozumím jim Ne, nerozumím moc dobře. moc dobře. La nerozumím moc La, Ne, nerozumím moc dobře máte přítelkyně He ledejka sadíchcha mám přítelkyně. nám nám el ما تسر؟ هل لديك ابن؟ هل لديك ابن؟ نا، نعم. لا. ليس لدي ابن. لا، ليس لدي ابن.